الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وامرهم بالعدل واذن للمظلوم ان يختص من ظالمه بالمثل اما بعد ايها الشعب الامريكي حديثي هذا اليكم تذكيرا باسباب ال11 وما تبعها من حروب وتداعيات والسبيل لحسمها من اصلها وخص بالذكر ذوي المصابين في تلك الاحداث والذين طالبوا مؤخرا بفتح تحقيق لمعرفه اسبابها وهي الخطوه الاولى المهمه في الاتجاه الصحيح من بين خطوات كثيره اخطات الطريق عن عمد خلال 8 سنين عجاف المره عليكم وحري بالسعب الامريكي كله ان ينحو نحوهم حيث ان تاخر معرفتكم لتلك الاسباب كلفكم باهظا بدون طائل يذكر فان كانت اداره البيت الابيض وهي احد طرفي النزاع قد اظهرت لكم فيما مضى من سنين ان الحرب ضروريه لحفظ امنكم فان مما يحرص عليه العقلاء ان يستمعوا الى طرفي النزاع ليعرفوا الحقيقه فاعيروني اسماعكم فابتداءا اقول اننا قد اظهرنا وصرحنا لمرات عديده منذ اكثر من عقدين ونصف ان سبب خلافنا معكم هو دعمكم لحلفائكم الاسرائيليين المحتلين لارضنا فلسطين فموقفكم هذا مع بعض المظالم الاخرى هو الذي دفعنا للقيام باحداث ال11 ولو عرفتم حجم معاناتنا من ظلم اليهودي لنا بدعم من اداراتكم لهم لعلمتم ان كلا امتينا ضحايا سياسات البيت الابيض والذي هو في الحقيقه رهينه في ايدي مزاميع الضغط وناسيه من الشركات الكبرى واللوبي الاسرائيلي وان من افضل من يوضح لكم اسباب ال11 واحد مواطنيكم العميل المخضرم السابق في السي اي اي والذي استيقظ ضميره في عقده الثامن وقرر ان يقول الحقيقه رغم التهديدات ويشرح لكم رساله ال11 فقام ببعض الاعمال لهذا الغرض خاصه منها كتابه المعنون اعتذار قاتل بالاجره واما فيما يخص توضيح ما يعانيه اهلنا في فلسطين فقد اقر اوباما مؤخرا في خطابه من القاهره بمعاناة اهلنا هناك الواقعين تحت الاحتلال والحصار ويزداد الامر وضوحا اذا قراتم ما كتبه رئيسكم الاسبق كارتر عن عنصريه الاسرائيليين ضد اهلنا في فلسطين وكذلك ان استمعتم الى تصريحه قبل اسابيع واثناء زيارته لغزه المدمره المحاصره والذي قال فيه إن سكان غزة يتعاملوا معهم كحيوانات أكثر من كونهم بشرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وهنا ينبغي التوقف طويلا فإن من يحمل في بين جنبيه مثقال ذره من رحمه لا يملك الا ان يتعاطف مع اولئك المستضعفين من الشيوخ والنساء والاطفال الواقعين تحت الحصار القاتل وفوق ذلك يصب عليهم الصهاينة قنابل الفسفور الأبيض الحارقة الأمريكية الصنع فالحياة هناك مأساوية لأبعد الحدود إلى درجة أن الأطفال يموتون بين أيدي الآباء والأطباء لنقص الغذاء والدواء وانقطاع الكهرباء إنها بحق وصمة عار في جبين ساسة العالم الراضون بذلك ومن والاهم من الناس موكب يض عن علم وسابق اصرار وبتاثير من اللوبي الاسرائيلي في امريكا يوضح تفاصيل ذلك اثنان من مواطنيكم هما جون ميرشايمر وستيفن والت في كتاب اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحده وبعد قراءتكم للكتب المقترحه ستطلعون على الحقيقه وستصابون بصدمه بالغه لحجم التضليل الذي مورس عليكم وستعلمون أيضا أن الذين يصرحون اليوم من داخل البيت الأبيض ويزعمون أن حروبكم ضدنا ضرورية لأملكم إنما هم يعملون على منوالد شيني وبوش ويروجون لسياسات التخويف السابقة تسويقا لمصالح الشركات الكبرى ذات الصلة على حساب دمائكم واقتصادكم فهؤلاء هم في الحقيقه الذين يفرضون عليكم الحروب وليس المجاهدون فنحن انما ندافع عن حقنا لتحرير ارضنا ولو تدبرتم في حالكم جيدا لعلمتم ان البيت الابيض محتل من مزاميع الضغط وكان ينبغي العمل على تحريره بدلا من القتال لتحرير العراق كما زعم بوت فمثل زعيم البيت الابيض في هذه الاجواء بغض النظر عن اسمه كسائق قطار لا يملك الا ان يسير على القضبان التي وضعتها جمايع الضغط تلك والا عرقل مساره وخشي ان يكون مصيره كمصير الرئيس الاسبق كنيدي واخيه وخلاصه القول ان الاوان ان تتحرروا من الخوف والارهاب الفكري الذي يمارسه عليكم المحافظون الجدد واللوبي الاسرائيلي ان تضعوا ملف حلفكم مع الاسرائيليين على طاوله النقاش وتسالوا انفسكم لتحددوا موقفكم هل امنكم ودماءكم وابنائكم واموالكم ووظائفكم وبيوتكم واقتصادكم وسمعتكم احب اليكم ام امن الاسرائيليين وابنائهم واقتصادهم فان اخترتم امنكم وايقاف الحروب وهذا ما اظهرته استطلاعات الراي فهذا يقتضي منكم العمل للاخذ على ايدي العابثين بأمننا من طرفكم ونحن مستعدون للتجاوب مع هذا الخيار على اسس سليمه وعادله سبق ذكرها وهنا نقطه مهمه ينبغي الانتباه اليها بخصوص الحرب وايقافها وهي انه عندما استلم ابوش السلطه ونصب وزيرا للدفاع أكبر من ساهم في قتل مليونين من القرويين المستضعفين في فيتنام يومها توقع العقلاء أن بوش يهيئ لمجازر جديدة في عهده وهذا ما كان في العراق وأفغانستان ثم لما استلم أوباما وأبقى على رجال تشيني وبوش من القيادات العليا في وزارة الدفاع كا غيتس ومولين وبتريوس علم العقلاء بوش ان اوباما رجل مستضعف لا يستطيع ان يوقف الحرب كما وعد بل سيمالط الى اقصى درجه ممكنه ولو كان له من الامر شيء لسلم القياده للجنرالات المعارضين لهذه الحرب العبثيه كقائد القوات في العراق سابقا الجنرال سانشيز وكقائد القياده الوسطى الذي اجبره بوش على الاستقاله قبل مغادرته للبيت الابيض بفتره يسيره بسبب معارضته للحرب ونصب بدلا منه من يسعرها من بعده ثم ان اوباما تحت غطاء استعداده للتعاون مع الجمهوريين مرر عليكم خدعه كبرى حيث ابقى على اهم واخطر وزير من رجال تشيني لمواصله الحرب وسيتبين لكم مع الايام انكم لم تغيروا في البيت الابيض سوى الوجوه الا ان الحقيقه المره هي ان المحافظين الجدد ما زالوا يلقون بظلالهم الثقيله عليكم وعودا على ذي بدء فان اوقفتم الحرب فبها واما ان كانت الاخرى فليس امامنا بد من مواصله حرب الاستنزاف لكم على جميع المحاور الممكنه كما استنزفنا الاتحاد السوفيتي 10 سنين الى ان تفكك بفضل الله تعالى واصبح اثرا بعد عين فطاولوا في الحرب ما شئتم فانتم تخوضون حربا يائسه خاسره لصالح غيركم لا تبدو لها نهايه في الافق ولقد بشركم جنرالات الروس الذين عركتهم المعارك في افغانستان بنتيجة الحرب قبل أن تبدأوها ولكنكم لا تحبون الناصحين فحرب أموالها يتم اقتراضها بالربى المتغول للصرف عليها وجنودها منهارون معنويا ينتحرون يوميا فرارا منها فهي حرب خاسرة بإذن الله تعالى وهذه الحرب وصفها لكم الطبيبان تشيني وبوش دواء لأحداث الحادي عشر وعلى فكانت مرارتها وخسارتها أشد من مرارة الأحداث نفسها حتى أن ديونها المركبة لا تكاد تودي باقتصاد أمريكا كله وقد قيل وأهون من بعض الدواء الداء ونحن بفضل الله تعالى نحمل سلاحنا على عواتقنا نقاتل قطبي الشر في الشرق والغرب منذ 30 سنة ولم تسجل عندنا حالة انتحار واحدة رغم المطاردة الدولية لنا فلله الحمد والمنه وهذا ينبئكم عن سلامه عقيدتنا وعداله قضيتنا ونحن باذن الله ماضون في طريقنا لتحرير ارضنا سلاحنا الصبر ومن الله نبتغي النصر ولن نتخلى عن الاقصى فتمسكنا بفلسطين اعظم من تمسكنا بارواحنا فطاولوا في الحرب ما شئتم فوالله لن نساوم عليها ابدا ما تنقم الحرب العوان مني باذل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني امي والسلام على من اتبع الهدى